والَّذينَ آممَُوا بِالَّ وَسُ لِج أُولائِكَهُ مُّّ قُول وَالُّغَد وَإِن دَرَّجِم لَهُم أَجهُم وَنُورهُم والَّذينَ كَفَ وَْ كَذَّبُوا أصحاب الجحيم احلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أحجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب مما بَتٍّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا سَوْعَ عَلَى مَا فَاتكُمْ وَأَنَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ والله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ